يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم مستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه في أثناء الحج وأشار في آيات أخر إلى أنه ربح التجارة كقوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لأن الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة فمعنى الآية يسافرون يطلبون ربح التجارة وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أي بالبيع والتجارة بدليل قوله قبله وذروا البيع أي فإذا قضت صلاة الجمعة فاطلبوا الربح الذي كان محرما عليكم عند النداء لها وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن غلبة إرادة المعنى المعين في القرآن تدل على أنه المراد لأن الحمل على الغالب أولى ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل المذكور في الآية ربح التجارة كما ذكرنا قوله تعالى ثم من حيث أفاض الناس لم يبين هنا المكان المأمور بالافاضه منه المعبر عنه بلفظه حيث التي هي كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ولكنه بين ذلك بقوله فإذا افضتم من عرفات الآية وسبب نزولها أن قريشا كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة ويقولون نحن قطان بيت الله ولا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم لأن عرفات خارج عن الحرم وعامة الناس يقفون بعرفات فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفات لا من المزدلفه كفعل قريش وهذا هو مذهب جماهير العلماء وحكى ابن جرير عليه الإجماع وعليه فلفظه ثم للترتيب الذكري بمعنى عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر ونظيره قوله تعالى فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وقول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده وقال بعض العلماء المراد بقوله ثم أفيضوا الآية أي من مزدلفة إلى منا وعليه فالمراد بالناس إبراهيم قال ابن جرير في هذا القول ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وقوله هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه بها في قوله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا لم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أو لا ولكنه بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وأنهم حصل لهم اليأس من رد المؤمنين عن دينهم وهو قوله تعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم الآية وبين في مواضع أخرى أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في براءة والصف والفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قوله تعالى قل فيهما إثم كبير لم يبين هنا ما هذا, ما هذا الإثم الكبير ولكنه بين في آية أخرى أنه ايقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قوله تعالى ولا تنكح المشركات الآية ظاهر عمومه شمول الكتابيات ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسنا داخلات في هذا التحريم وهي قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فإن قيل الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين والعطف يقتضي المغايرة فالجواب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 قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان, به بالإتيان منه المعبر عنه بلفظه حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين إحداهما هي قوله هنا فاتوا حرثكم لأن قوله فاتوا أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله حرثكم يبين أن الاتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد كما هو ضروري الثانية قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير وقد نقله عن ابن عباس ومجاهد والحكم وعكرمة والحسن البصري والسدي والربيع والضحاك ابن مزاحم ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه بمعنى الجماع فيكون معنى الآية فالآن باشرهن ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد الذي هو القبل دون غيره بدليل قوله وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم وقد روى وقد روى عن ابن عمر خلاف هذا وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذب من نسب ذلك إليه نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إنشاء شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته